قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُونَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جت السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء أم أحياهم وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَاء كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إلَاهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بين تماكنا حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا توب أباينا إن كنتم صادقين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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العزيز الحكيم.